وما فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنير فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفتكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البطير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 كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تضرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا كتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعجل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المطير والذي لا يحجون في الله من بعد ما سجى بله حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم ضبو وله عذاب شديد.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 ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نطيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ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 ومن آياته الجوارث البحر كالأعلام إن يشأ يذكر الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينفطرون وجداء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأطلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتطر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويضعون الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن تبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيمٍ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ تَغْيِيرٍ وَتَرَاهمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْقَاسِرِينَ الَّذِينَ قَتَرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ